صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي صلى الله على محمد سيدي بسم ربنا ابتدينا وبقوله اقتدينا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ي صلى الله على محمد سيدي ذوري مطاع ي سيدي صلى الله على محمد سيدي أ ر س ل الله إ ل ي ن ا من بهده ي ا ج ت ل ي ن ا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ي محمد سيدي بك بعثه شفينا و من ظن الكفر كفينا أ ي ه ا المبعوث فينا جئت بالامر المطاعم صلى الله على محمد سيدي ذخري م ط ا ع ي ق توجهت إ ل ي ن ا في علا ل ع ز اعتنينا أ ف ر غ ا ل أ م ن علينا بك في كل ا ل ب ق ا ء صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي صلى الله على محمد سيدي تسربلنا ذخري مطاعي قد بحرز صلى ن ن من ا ك رجز وفخار وارتفاع عز بكنلنا كل ص الله على محمد سيدي ذخري مطاعي صلى الله على محمد سيدي ذخري كم ففي الأهوان وَبِكَ موسوعه ا ل ن ا ب ل س و وَنِزَاءٍ ء ص ل ى ا ل ل ه ع ل ى م ح م د سيدي ا ع ي ص ل ى ا ل ل ه على م ح م د س ي د ر ه جئتنا بخير سبل ف ق ت فضلا كل رسل خصك البار بفضل حزت فيه طول بابك صلى صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي صلى الله على مطاعي محمد محمد سيدي سيدي ذخري خ أ ن ت مختار صفي مريحي ط ح ي أ ن ت لا شك نبي ورسول ذو اتباعي اتنا برا حفيا شفيعا في ن و ف ي ا قد علمناك نبيا أ ن ت من حيل الرضا صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي صلى الله مطاعي على مطاعي محمد محمد سيدي سيدي ذخري ذخري يا حبيبا ج ت ن ا نرجو اقترابا لك يا بر يا غريبا ج ا ء ن ا يرجو انتصارا الانتفاع صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي في ك ل ا م الله رمز أ ن ت حرز انت كنز انت عز أ ن ت داع لن تساءل صلى الله على محمد سيدنا صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاع أ ن ت شمس انت بدر للهدى ظهر وصدر انت ذخر انت فخر انت سلطان البقاع ي صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي. ك الله صلى مبين بدر تجلى و على آ ل ك كلا مع صحبك الدوام مع سلام لن يزال أ م ا وجهي التلال حل في خير البقاع سيدي ذخري صلى الله على محمد سيدي ذخري مطاعي <صلا> صلى الله على محمد سيدي